الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد صفاء عبد القادر يقدم لكم هذه الماده, هاله المادة. الحمد لله ولاستهديه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وشيئات اعمالنا انه ما يديه الله فلا موت له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 فان اسبق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى واخر الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وابعث اخرج الامام احمد عليه رحمه الله بيسنده صحيح بالروايه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان اول رسول ارسله الله عز وجل هو نوح في سلسله الحديث ده عن الاوائل ما زلت واصل الحديث في فقه هذا الحديث وكنت قد بدات حديثا في اوائل الاشياء أول أول أول ووقفنا مع نح وقلت لكم أن السلف اهتموا بهذا العمر فصنف أبو القاسم الطبراني عليه رحمة الله كتابا سماه الأوائل وجمع فيه النصوص التي تتعلق بهذا الشأن أول ما خلق الله كذا وقفنا مع أول ما خلق الله وهو القلم وفصلنا في ذلك ونواصل من قطع من حديث في هذا الموضوع على حد قوله صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم إن أول رسول أرسل الله هو نوع وإذن أول الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل هداية المشرية هو نوع ولا بد من التعرف على هذه الشخصيات كما ذكرت آنفا الناس لا بد لهم ان يتعرفوا على هذه الشخصيات يهمهم جدا يهمك جدا وانت من المسلمين ان انت تعرف على هذه الشخصيه من منطلق الايمان بالرسل لقوله صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقلت لكم ان الله عز وجل ذكرت في كتابي الكريم اخبار هؤلاء الرسل في سور متعدده وعلى فقه تلك القفص التي ذكرت في الكتاب او في السنه استخرج احكام شرعيه بدات في سوره نوح وفي مفردات الكلمه او مفردات الصوره لاستخلاص الاحكام ان ارسلنا نوحا الى قومي كانت هنالك خطب تتعلق بقضيه ارسلنا وما ترتب على فقه الرساله والرسل من احكام فصلت في هذا ان اخذنا لو ان تكلمت عنه الى قومي ان نقف اليوم مع هذه المساله ثم نواصل وان كان هنالك كلام سبق في مقامي الإنذار إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر كان آخر كلام بيتعلق في الخطبة التي مضت في مقام الإنذار كلمة الإنذار وعبادة الإنذار وما يترتب على ذلك من أحكام شرعية وأن الإنسان الداعي الله عز وجل يتعبد لله عز وجل بقضية الإنذار وهذه مبنية على فخ وأحكام كنت قد وقبت وفصلت فيها إلى قومه المعلوم ان الله عز وجل ارسل نوحا الى قومه وقضيه الرساله في شق هذه الكلمه تتنوع بين رسول ورسول والنبي صلى الله عليه وسلم يبثل رسولا بعثه الله عز وجل الى هذه الامه فان رسالته تختلف عن بقيه الرسل الذين سبقوه في هذه المفردة وهي قول تعالى الى قومه فكل الرسل الذين ارسلهم الله سبحانه وتعالى في العهد الاول قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت رسالتهم رساله قوميه رساله قوميه نوح ارسل الى قومه هود الى قومه ابراهيم الى قومه لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل على بقيه الرسل في هذه المفردة الى قومه فبعثه الله عز وجل الى الانس والجن ولذلك في معتقدي اهل السنه والجماعه كما ذكر ابو جعفر الطحاوي في العقيده الطحاويه انهم يؤمنون اي يعني اهل السنه والجماعه بانه مبعوث الى الانس والجن يعني رساله سيدنا محمد رساله عالميه الى الانس والجن اذا لم يرسل الى مجموعه لم يرسل إلى العرب كما يتوهم بعض الناس لأنه أول كي بمسألة يهمنا أن نرد بها على بعض المجموعات أولا أن نرد على النصارى النصارى هؤلاء الناس طبعا بيعتقدوا أنهم أتباع عيشة على حسب مفهومهم يقول لك طبعا نحن تباع عيشة طيب إذا سلمنا جاء ينتمي بني إسرائيل تلقى واحد سوداني والله زي ازرق بنفسجي احمر وطبعا نحن تابعين نحن مسيحيين تابعين لعيسى انت انت بن اسرائيل ولا بني يهوذا انت ما انت شايف شوف لك شغلات ثانيه عيسى رستول بني اسرائيل انتوا بني إسرائيل. إنت اسرائيل انا بتكلم مع اي اسرائيلي يسمع هذا الكلام هل هل انت بن اسرائيل عشان انت تقول لي تابع عيسى لا انت تمرق منا ولا والله تعالى معنا انتوا عرب انت عبد محمد وانا انا تبع عيسى ما تبع عيسى ولا حاجه انت ما فوق تطبع اللي بيتعلق انت فاهم كلامي لان عيسى عليه السلام في الانجيل في انجيل متى وعيسى ذاته قال ما انا قال مرسله جماعه ما يترشخ معهم شنو يقول عيسى يقول آه يقول صاحبه اللي متى بان ليس هو عيسى قال انما بعثت لخراف بني اسرائيل الضاله قال ارسلت لبني اسرائيل للمظلي بايت بني اسرائيل انت مالك مالك اذن انت مستهبل فاكه كان بيقول لك انا ما معاكم وانا تا... والمشكله ان كثير من المسلمين يصدقون هؤلاء الناس المشكله وش في هذا المشكله انه انك تجد مسلما يصدق ما يقول هذا المسكين ويقر ان هذا صحيح يقول لك والله يا طبعا دي البلاء هو طبعا دي الترايث ولا طبعا ما من لاكين كلنا واحد يعني ما في يا هذول التلاميذ شفت ابو صليب ده لا لام في عيسى لا لام في موسى لا لأنه عيسى عليه السلام رسالة والرسالة إلى قومه وبعدها انتهت انتهت الرسالة بتاعتها ووضعت كل الرسالات القومية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم في دارة حديث جابر بن عبد الله ده في صحيح مصر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الأنبياء بخمس أو على رواية أخرى فضلت على الأنبياء بست كان النبي يبعث الى قومه فبعث الى صفات الناس هذا ابو الشهيد وان كان الحديث في بقيه لكن الذي يهمنا ان نبحث عنه قال قال النبي هذه ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء ان رسالته ورسال رساله عالميه رساله عالميه عشان كده يعني قضيه النياتي نصراني من النصارى ويريد ان ان يطلك النصرانيه يدوق المشكله انه يدوق وتجي شعارات في التلفزيون قيمه الكنيسه الفولاذيه معرض بالمحل الفلاني تعال ومعك اخرون ده الاعلان ده بيقدموا له والمشكله يمشيلهم واحد من ابناء المسلمين جاهل يمشلوا هناك يدوق ده بيفسي والقران ولك والله ده, ده كشين جدا يا اخي ده ده ناس محترمين جدا عشان الكريم إذا عدلت غشك بأبو صليب يوديك جهنم قلع قلت بلادين بعدين فوق الايز ألأ والما يؤمن بالرسالة بتاعتنا مع سلم ثاني ما في دين يعتمد عند الوعد عجل بعد ما بعد سلم بعده هو عدت تصدق ما تقوله المادة الأولى من قوانين حقوق الإنسان في تيتيب نشرته الأمم المتحدة أنا عندي مني نسخة اللي هو يتكلم عن حقوق الإنسان وطبعا في ناس الآن في دندلوب هذا حتى أني قرأت مقالا لأحدهم اامنصح فيه انه ينبغي على المجتمع ان يدرس الشباب الناشئ هذه الحقوق وان تكون هنالك يعني ما بنضم للمواد يدرس القانون قانون باطل من اساسه قانون باطل يقول لك لا الماده الاولى لا فرق بين دين ودين و وجنس وجنس كيف ما في فرق بين دين ودين والله قال في كتابه الكريم إن, إن الدين عند الله الإسلام ما فيديم اعتمد بعد ما بعث المعثل سوى هذا الإسلام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليغفره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أنت فاهم الآية واضحة ولو كرع المشركون في آية أخرى فاهم فما فيديم اعتمد ومقبول عند الله ده. الدين الذي يبغى أن يظهر وان يسوع على وجه الارض هو دين الاسلام اي دين ثاني وان دان به خلق لكن انت تعتبر انه عنده دين لكن باطل بقول لك انا عندي دين يا اخو هذول مديننا ايوا مدون مذنب يا تصدين الله طبعا مسيحيين واخدها عايش صح لكن كافر انت, انت متدين صح لكن مشرك في جهلنا ما زمت على هذا على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم في متفق عليه شيخ قال البخاري وصم بروايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده يقسم ولا اقسم الا على حق وعلى عظيم لا يسمع بيت في هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي اصيرت به الا كان من اصحاب النار انتهى الكلام كلام موجز مختصر مفيد فالنبي صلى الله عليه وقال ايها اسمعوا بقى يا جماعه يا امه يهودي والنصراني سمع ان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي على دين اليهوديه والنصرانيه او او تمسك به هو في جهنم طوال ايام في ناس يا اكيد في الحته ديات في زمن الفتن لما تلفس علماء اصول وابرائهات الله الاعلام من هؤلاء الناس الذين شككوا الامه جماعه الاخوان المسلمين وهذه معا منحرفة من أساتها من الناس التي تشككوا في الحسة هذه الأمة الإسلامية حتى ورد إليها من مجموعة الإخوان المسلمين التي أثثها حسن البنة المصري وهو مجموعة فاشلة ومنهج منحرف لأن الدكتور القرداغلي أنا أتكلم بما هو محفاهين بتاع الدين بتاع النقل باطل في نهاية محفاه ده مونكر هل أنت فاهم؟ ده بتكلم في شريط شريط موجود عندي الان انا مع بعض وجوده في تصريح في الصحف بيتكلم وبمدح في بال... في الدين في من يدين بدين غير الاسلام بيمدح لهم في اخبار كافر في الدوله واللي هو باب الفاتيكان ده الكلامات امش الخلف وده القباله مواصل يفوت واحد بيجي واحد ثاني وكان بينتهي البابا ما كان رايح عليه يفوت بابا بيجي يودي البابا وبيخلي فت البابا ده الشغلانه بتاعه الصوفيه يموت الشيخ دي الخليفه وده تلقي بيه وده هات لا ده ما بابا انت فاهم كلامي ده لما ماكخه خطه الجمعه تفتح النت تلقي الكلام دي ده يا شفت افتح القراضه شوف الشغل بتاع القراضه في النت وعنه بمناسبه وفاه كالبابا باب الفاتيكان القاء خطبه الجمعه ده خطبه ده. خطبه تاع الجمعه القى القرضا وهو رئيس يا علماء الاخوان المسلمين المشكله كان رئيسه علماء المسلمين ان احنا برث راسنا انت والشيخ بتاع يشوف جماعتك العيالوك في الشغله دي ويشوف جماعتك تراث على علماء يقول لك كيف بنجيب اي عاقل فالقى خطبتي وقال ايوا المسلمون اخفض هذه الخطبه لانعى لان اليكم وفاه حبر عظيم يا ذول وعالم جليل من علماء الدين المسيحي وطبعا دي غلط ذاته ده ما مسيح ده نصراني هم الصبا و النصراني ولو ان الشيخ ابن باز قال يسمى النصراني فهمت نسبه المسيحي النصراني الى المسيح خطا لغه و شرعا لانه ما تابع للمسيح ولا يدين بدين شنو المسيح فهو النصراني وقال يسمون بالنصارى لأنه أنا سمعهم نصارى يا أيها الذين لا تستخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يهود نصارى من المسيح أنت بعت المسيح مكان بجيت معنا لأن المسيح, المسيح إيسا مسلم وداعي للتوحيد وعمرك في الإنجيل الرسمي الذي جاء به بدليل ما جاء في قوله تعالى من صوت الأعراف أن إيسا وموسى أمروا اليهود والنصارى باتباع محمد ويقرأ إنشيت قوله تعالى ورحمته وَسَعَتَ كُلُّ شَيْءٍ بِتَأْكِيدِهَا الَّذِينَ تَقُولُ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَ لَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ مَغْصَبًا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ آمَنُوا بِ وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أندل معه أولئك هو يقعون إذن بنصر الآية من سيدة عربي أنه عيسى عليه السلام في الإنجيل قال لهم محمد بيجي ولبقى يتابعون هم غيروا قال أفضل حتى على النصار لقل له لقيت في الإنجيل محمد يقول لك ما أفضل فيه لكن ده كتب تويتها كتبوا لها سبوركوس ويوحنى وجنكالا كده شقوا لغبة الأنجيل الأقلية التي الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى واقتراه كلاما وانسبوه الى الله وكذبهم القران وان منهم لطريقا يلون اجلتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله كلمه وهم وهم يعلمون عارف بما فينا فالقرطبي قال لنا علينا خبر رجل عظيم وحبر دافع عن دينه وعن عقيدته وقف مع المسلمين مواكب مشرفه انا ما اعرف المواكب المشرفه دي ايش بتزع ما فصلينا في الرياض هذا الرجل الى امات مات يعني على عزيزه ويوجد كان ناشرا لرسالته بعد ختم الكلام ودخل له كلام فارغ ساكت لانه ما دام علي كافر ايش عاد بي بل هذو نبيكم بالاكثرين اعماله الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحصدون ثناء اولئك الذين كبروا بايات ربهم ولقائه فحفظت اعمالهم فلن نقيم لهم يوم القيامه وزنا انت فاهم كلامي فختم خطبته قائلا اللهم ذا كلام القرطاوني انت بسمعت ليه والشريط بيقول الباقر هنا عنده برضه الجماعه اللي بيقولوا شريطه موجود اللهم اغفر للبابا وارحمه واشفيه واكينه فاتيح جناتك ما عليك يا بك يعني هل القراضاء وجاهل لا يوجد شغل بالتعليفات بس أنت أعتبر وأنه جاء لكي تربية تربية بتاع الاسبعين بتاعه حتى للبناء تربية من أساسة تربية باطلة ومنهج من الحريف منهج جماعك وأشعر وأي أخو مثل يطفع راس و ينزلوا هنا فيه هناك شي بك هو أكتب تاول ساك روح وشوف مظاهراتك وشوف مسير تك وين وشوف اللعب بتاعك وين أما لعب حدا تتكلم ذا تقدم دين ذا تقدم دين, دين بتاع النبع سلم اما شغل بتاع ابتال حسن البنى وهوأس لا بنقص لونيك بالكتاب وصنى انت فاهم كلامي؟ يقول التالبي ان ما قال السيسي من جماعة اقوال مسلمين في قافة اقوال مسلمين وقد القى الامام اللي هو احتل البنى خطابا بمناسبة تأثيس الجماعة في, الـ في الـ الاحتفال بالذكرى العشرين لثلاثة الجماعة ان الامام قال ايها الاخوال المسلمون طبعا لدعوة البنى ما دعوة النبع سلم ولا دعوة الاسلام ان دعوه قباي والاخوان المسلمون ليست موجهه ضد دين من الاديان او عقيده من العقائد او طائفه من الطوائف وطيب موجه ضد مين انت موجه ضد مين ضد الحاكم تعرف اهو بقول لك هقول لك تعرف اخو مسلم بيتكلم في في طواغيت ولا كده الا لف ودور يقول لك في حضن الجاهليه قل ايوه وهم لم يحكموا بان الله ولا يكون كافر اه طيب في بالي و ولذلك لابد من تحكيم شرعنا طيب احكم انت هؤلاء الطواغيت انت ما عندك موضوع انت ما بتعمل اي حاجه انت تكفر لك ويدول في نهايه المطاف في اكثر منه وكفره على على على التهبيم فيهم انت فاهم كلامي لكن في طواغيت الطواغيت كثيرون كما قال النقيه على رؤوسهم خمس ابليس عليه لعنه الله ابليس يتكلم فيهم ما هدي ابليس كله الضنله تتكلم عن الغنى صوت الشيطان أمدمور الشيطان جميلة رسول الله ده مش مأمانها جبلين هاتى الأقوان المسلمين يقول له الغنى كيف الغنى ده يقول له لا بأس بذلك وإن الغنى يفرح النفس والله مختوب كده بالكتاب بتاعه يفرح النفس وآخر ما كنت أستمع إليه أمه كلسوم أحبه أمه كلسوم وآخر فيلم شاهدته البطولة نور الشريف ما أقول ذا يجب ديم ديم الكلام ده مكتوب في فيه اللقاء أنا أنت بي جريدة هين قاعدة قريبة هين في البيت بابة اين بيصور فالقرطاء وفدر ده ما أنا أجيب ليس بها الكلام هين كلم عن المصافحة المصافحة الثاني المرة قال ما فيه ما فيه ما في نص صغير أسلم عليها بيضا يقول لك هيرو ما فيه قلبك نظير هاي ما فيشي نفس الكلام قال الترابي نفس الكلام قال عصام أحمد البشير بتاع الإخوة المفتبين في السودان منا نفسك شغل عنه وكلامه قال له ما غجله منه نحن هين ورد عناد قالوا وشابه يتكلموا عن النقاب في حرب النقاب والله يعني القرضاء يقول لما منهج النقاب لا يوجد له دليل نفس الكلام قالوا عصام أحلى الوسيقى الأخ المسلم في برنامج اسمه الأمة الوطن فهمتها مشاهد بتاريخه ديكرة التلفزيون سأله أحدهم عن النقاب انت بتكلم عن الشيخ الأثر ليه ما في بلاه هنا النقاب قال لها دكتور والمرأة التي تلبث أسود فأسود بجد جدا ليه يفضل المسائل قال الوحده تجيك اسود في اسود زي البعاطي ما هو ده قد الدين ده ابو مسلم من قيادات قال هل تنتظروا دينني من جماعه الاخوان المسلمين ما عنده دين والله ما تاخذ بالندين عندك معاهم معامله تاكل بعشيره في الثاني لكن دينك اخو تاخذه ما عنده ما عنده ما ما عرف اتفق فاهم كلامي فوق قال ان ابليس عليك والله ما هجيب ليس اتبنوه وبعدين نروح حربنا على السلفيه واخر كلام كان لقاء مع احمد الصحاب البشير في التلفزيون ده كان يوم الجمعه بعد العيد اتكلم عن الجماعه السلفيه نحن عنه قال الآثن نحن قالوا ولي جابدون كالمائي الآثم نحن كالمائي كالمائي الآثم انت ما تجبني عاك عشان اشربك الماء الناس انت قلت لي معه هنا اجل اشربوا الماء الناس مجموعه بتاع تدعو الى الفضيله انا كتاب الله شو مثل ما سنتلعبنا اخي الى الى باذن فرجال نعم مدح البابا الكنيسه الصوفيه نفس الشغله الشغله بتاعت ال بتطلع من جريده هنا برضه موجوده سودانيه ان القس ثاوس فرج ده قال نحن صوفيه واحد <تصفيق> يا دول نعرف انكم اغنياء الجماعه دي خليه يقولوا قال احنا واحد وبيجونا في النور بنمشيه في النور الكلام ده في جريده وقتو بعين الجهه لما مشي له في النوبه نرقص معاهم وفي جهوله وبينجوم ودينهم بتاع محبه وديننا بتاع محبه والشبكه واحده اصلا في نهايه المطاف لما نقلب معروه ملك القلب والخندير الا الهنا ده كلام معروه تاعو الكبير وما الله الا رايد في كنيسه كل واحد واحده شبكه واحده بقول لك شوفيه على اخوه مسلمين على السيعه على هو سيمه عايش صحيح واحد بس كتاب وسنه على قام السلف الصالح ايوا ولا غير ده من اجبار عندنا في شاتلبي توقف فيكم امرين ما انت وسكتم بما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنه رسولي صلى الله عليه وسلم واس اقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروا بكل ذنب انه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنتي الى يوم الدين ماذا اواصل حديثي حديث نباتي ان اول رسول اتركوه ان ارسلنا نوحا الى قوم ان انذر قومك من قبل ان يئسوا معذاب الين والنقد مع من قبل ان ياتيهم عذاب اليم وما ترتب على ذلك من احكام في فقه المفردات استدل بها العلماء على ان العذاب لا بد ان يسبقه انذار يعني فقه الايه ان الله عز وجل لا يعذب الناس الا بعد ان ياتي النذير لانه قال ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب عليه هذا في قوله ودللوا على ذلك ايضا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالعذاب من قبل المولى سبحانه وتعالى كما افادت الايات لا يكون الا بعد الانذار يعني الله عز وجل لا يعذب الخلق إلا بعد أن يقيم عليهم الحجج والبراهيم وذلك بمبعث الرسل والأنبياء ومن سلك نهجهم من الدعاة كما سبق الحديث في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما إذن الآن هذه مسألة في إخل الآية وقم عندها العلماء المسألة الثانية يومنا نقم عندها آآ مثلت من قبل أن يأتيهم عذاب أليم الرسل أنذروا العذاب والعداب الذي أنذرت به الرسل ثلاثة أنواع ذلت عليه النصوص وبعض الذين في قلوبه برض أنكروا نوعا من أنواع هذا العذاب ونحن نذكر الأدلة على ذلك ثم نرد على السفهاء من الذين تطاولوا في انكار بقره النصوص العذاب الذي انذر به الرسل ثلاثه قالوا عذاب في الدنيا واحد ياتيك بيانه اثنان عذاب في القبر ياتيك بيانه ثلاثه عذاب يوم القيامه الرسل دول اسوا انذروا الناس ثلاثه انواع من العذاب عذاب في الدنيا اذا كان الناس ما مشوا عدل ممكن يعذبهم في الدنيا قبل الاخره بعدين في عذاب ثاني تبع لهذا وبعد ذلك في عذاب لمن استوجب العذاب في يوم القيامة الثلاثة أنواع وكل أنواع العذاب التي جاءت بها الرسل من قبل العدى وجل لا تكون إلا بعد مخالقة الرسل ولذلك من سلك سبيل الرسل وسبيل الحق هو في أمان في أمان من العذاب أكبر كما يشير العديد لأنه في قلايا من قبل أن يأتيهم عذاب يعني معناه إذا سلكوا طريق فالعذاب ما هو مشير حديث ايوه التزم بالكتاب والسنه على قام استلف اصالح ثلاثه طريق الحق عذاب النار فارق هذا الطريق كل من يفارق هذا الطريق معناه يتوقع عذاب في الدنيا وينتظر عذابا في القبر وينتظر عذابا في يوم القيامه ما هي هذه ما هي لذ هذه الانواع الثلاثه ومن ينكر من هؤلاء قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم لعلهم يرجعون دي الآية الله عز وجل قال ولدغنهم من العذاب الأدنى في تفسير الآية العذاب الأدنى ده سمعوا المعاصي في الدنيا يعني في الدنيا وعذاب أدنى أبو صمعه لأنه ده بالنزل الجايك لقدام بصيح جدا وده الغرض منه الله عد وجل بين في الايه في فقه الايه الغرض من هذا ان هؤلاء اوساط الذين فرق طريق الحق يعدبوه الله يجبر تلاهم بالعذاب يرجعوا يخلوا المعصيه لانه قال لعلهم لعلهم يرجعون هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في كثير من الاحاديث عن هذه الانواع منها اطلب هو انواع في واحد في نوع بتاع مرض امراض يبتلى بها نوع من العذاب في مرات مثل بتاعت خوف وتصلب وقول الايات يقول ذا الحديث لما تقرا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في ما اخرج ابن ماجه في في سننه باسناد الصحيح والبيهقي ايضا ان الرسول قال يا معشر المهاجرين خصال خمس ابتليتم بهن خصال خمس يتريتم بينها واو بالله ان تدركهن ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى علل بها الا ظهرت فيهم الاوجاع والصواعين التي لم تكن في اتلافهم الذين مضوا مش واضح الجزاء من جنس العمل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما, ما ظهرت الفاحشه يعني الزنا والزنا مخالفه وجريمه حرمتها كل الاديان ولا تقربوا الزنا انه كان الفاحشه وتاس سبيل الى طريق قصير وديك للمعاصي في الدنيا وفي الاخره فبالتالي اذا انتشر الزنا وغُضت الزنا كفاحشات واعلن للزنا حتى يبقى في له اعلانات للاسف وانت قال الزنا ده يعني ايه لهلك يعني تيجي الزباع دي ما عندها مقدمات المقدمات كله كلها اعلن بها مشي حديث ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ان العين تزني وزناها النظر وان الايدي تزني وزناها البطس أو اللمس على الألوات ابنها بالدنيا وإن الأرض تزني وزناها المشي وإن اللسان يزني وزناها الكلام وإن النفس تزني وزناها التمني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه كل أنواع الزنا في باب المقدمات بما يسمى الزنا الأصغر زنا ذو الزنا ده الآن أعلن له لأنه تجلال يلبس صلصة يلبس صلصة جاي بالله سبع نسوان يلبس صلصة نفتح التلفزيونات بتاعة القنوات دعت الدعايات مش عندك الدكتل لا افتح ليه قناة ابناء اريانات تلقى علبة الصلصة سبع لسؤان عريانات وفزين كيف يعني سبع لعلبة الصلصة حلاوة حلاوة بخمسمية جناس تلقى تدعو عشرين فتاة مرى عريانات لو كم بالحلاوة انها ذاك على علاوة اشتري هذه الحلاوة وتفسحيك بسعادة بعد التبرج دا كله انت ما تقول فايد داري الحلاوة يعني ايضا لك عريانات كم واحدة دهان يجيب لك واحده تتدلك والله سمه اشتري هذا الدهان يجعل الجسد ناعم ويجيب لك واحده تتدلك ريانه تمام والله ثاني واذا الدين جاءت وهو يتكلم عن نباث الله ان العين تزني النظر ده غير باع الله وتبحرج له وغير اللي هو الشغل بتاع المهوسين من الشعراء كما يحلو ان يقال لهم و يا يا اسكروفه باب الاغاني ما ما اخترق شيء من برا ناس الحدود وناس الحدود وناس جالهم بالاسفنجات والعيون والشبابيك ما خلو حاجه جوه البيت ما خلوه بره ما خلوه المره شغاله جوا يا معاين من شباك في جوا في شباك ما خلوه بره طبعا ما خلو حاجه شغالين كده بقول لك وده كله وده ب... بنت... وده كله بقود للفحشه والله صحيح بقود الفحشه وبعدين بتلقى ائمه السوق يتبنون هذه لما تتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث اليمالك الاشعري في البخاري موقوف على في مج في باب مساله التعليق التعليق الجاجه عند البخاري استدل به ولا جماعه يشكقول امانه صاحب البشير الغني حلال ويرقص جواب التلفزيون وحديث البخاري معللق وبالتالي لا يصح ان يكون دليلا معلق شنو بطريقه اظن ان هذه كلها جهاله بكذا هذه كلها جهله جهله والله صاحي ما هو دي مشكلته بقول لك الحديث جاء اصولا في سوره منساء واو واو واو فلو احمد في المتن لاخو اقوام امتي شمال خنب باي اثنا ويستحلون الحر والحرير وتعذب على رؤس بالقيناط والمعازف والمذابير ده الضوجه يحسف الماضيهم الارض ويجعل منهم القرده والخنازير الكلام واضح عذاب بقول لك عذاب ادنى ده عذاب رؤس قال تعمل كده بكده وما ظهر انفاس في قوم حتى اعلن بها الا ظهرت فيهم الاوجاع والقواعي التي لم تكن في افلاقهم اللي هي ما حصلت صارت حالات ومعارف فش الكلوي وده كله, كله ده كله ده ما نوع من العذاب طبعا والجذا من جنس العمل لغايه ما واثق الحديث وما نقص قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالسرين وشده البؤونه وجور السلطان قلنا لك تكفي الحكومه ده سكر وسكر كان بالغ وال200 بقت 500 لمتى لما تخلي اللف والدوران لو تس تخلي اللف والدوران تعال ودي الجرافيه سوف تفتح مجال انت سكر سكر شنو انت مستعد انت اصل همك كله كان جدي ديم ما مصلي دين يعني دين ايه فبيصليط عليك زي ده يتكلحك في السكر والشاي واللي قيبات ربنا يصليط عليك زي ده كل يوم والله طيب ما انت فارقت الدين يصليط عليك زي ده اللي تفتيح دفتر كتاب طوالي الاقل مسلم جنبنا الحكام ما صار بيتكلم عنها انه لا يوجد سكر ولا ينبغي ان تكون سكر وان جو السودان دايره مولد السكر يا زلمه تنزل داخل انت تاخذ مثل العصفور تاخذ انت ما كنتش ان الناس بيشوفوا شروق طوف النازل الناس دي ماشيين لو بشهد عادية للسلطان اللي يكون كوائز هيت اوه ما يعمل نحن هوه ما تشهد عادية فده عذاب كل دول ده عارف خايف كل يوم واحد عنده مليارات خايف يقول لك والله ان الخايف تجي الانتخابات دي تزيد الضرايف خايف من الضرايف يعني ما قائمة ديني نور كله شغل على عذاب خايف والخوف داته مع عذاب مش كده ضرب الله بطاقه وكانت واتيها رزقا رغدا من كل مكان فكبرت بانهم لا فادات الله لبث الخوف والجور بما كانوا يصنعون عجب وعن هذا ما تفال نصوص كثير جدا ده السبب بتاعه انه بعد الانذار اللي قدمه الرسل الناس اذا فرق منهج الله بكت اليوم شوف ما ممكن الحال المستقيم والامه يعني تستقيم يستقيم حالها وتكون في أمان إلا بعد أن توحد الله عز وجل يعني عشان الله عز وجل يصفى عننا وذلك تمكن الخلق فلاسوا الله عز وجل قدرة الله الناس كلهم لا تعود بها إلا من رعيم الله ثلاثوا قدرة الله بيقول لا رطلنا بأي دا رابطة بأي داك وأمريكا لا في العشاء هو الله طيب نسيته إنت؟ الله عز وجل وما إنت هل سلك السبيل القويم؟ داع موجود أنواع من العذاب في النائم يمكن الله يدمره أصحاب القرية ما يدمره الله عز وجل؟ ان كانت الا صيحه واحده في ذهم خمدون الجماعه بتاعنا هتقرا قصه طويله في سوره ياتيم تلاهم رسل ثلاثه وكذبوا في النهايه لما جاءهم الرجل يعني وانذرهم وقتلوه ان كانت الا صيحه واحده انت قال دي ممكن تتكرر ثاني يعني انت قال ممكن تتكرر ثاني اذا كنا نحن في كل يوم بنشرك بالله مشرق باللعب اقباب تبنى وواهي الى اخره وشرب على اشكاله والوان يعني اذا كان ان كانت الا صيحه واحده خلاص ما الذي صاح ملك السله لعزه جبل ملك السله لعزه جبل وقام عند القريه وصاح صيحه واحده كلهم ماتوا بصرخه بس طب واللي قال كيماوت كيواك داشلو ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم قابلوا اذا كان الناس مش عاديين الناس اللي بيلاوذوا من امريكا ومن بيكا اذا مشى الحديث وامريكا دي ممكن ان كانت الا صيحه واحده ممكن الله يرسل لها ملك صيحه واحده اخرى امريكا تقوم ما في ممكن ولا ما ممكن نوح عليه السلام مجب دعوه بدعوه روحه كل الكبرى اغرقته بالعدوجل فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونها فالتقى الماء على امر قد قدر اباده والعدوجل كلهم الموية كملت الموية بها رادة والله عز وجل على كل شيء قديس فده نوع من أنواع العذاب النوع الثاني النوع الثاني من أنواع العذاب وهو عذاب القبر وده دلت عليه النصوص وهذا ينكره كثيرون عاملين فيها من الأمة الإتلاعبية الرسل عنذر وهذا نوع من أنواع العذاب عذابة قبر في مجموعات تنتسب إلى الإسلام أنكرت هذا النوع وهو مقرر في الكتاب مقرر في السنه اما دله هذا النوع فاذ حديث ابي هريره اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد النبي عليه الصلاه اذا شهد يعني التشهد الاخير قبل السلام استعاذ بالله من اربع استعاذ من اربع ده من ده البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمباد ومن شر فتنة المسيح الدجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من عذاب القبر وده فيه دلالة على مسألة عذاب القبر في الشريعة الإسلامية حديث آخر أخرجه أحمد وآيرو من دولة أبي هرائي صلى الله عليه وسلم قال القبر إما روضة بالرياض الجنة وإما حفرة من النار لو رحت اشتغل في تقرير الادله في في ما جاء بعد حديث البراء بن عازب الطويل ثم ياسيل ملكان وبعد ذاك الكلام واف حديث طويل في مجموعه من الادله تقاعد على القب في مجموعات تنتسب الى الاسلام ورؤوسه بتاع الظره انكرت هذا النوع ونحن نناقش قوله تعالى من قبل ان يأتيهم عذاب اليم لما تاخذ مجموعه الترامي مش عنده اطباق في البلد دي مش مش را مش كل يوم بتشوف ترى شخصيته مشصحيحه ده راس كبير من عمه الضلال لانه بيتكلم على احزاب الاسلام وتابعه كثيرون على انه مفكر اسلامي قاتل الذي يتبعوه ده شعور طلاب يتابعينه شعور يقول لك لا لا مفكر اسلامي كبير ده يتلعمه هذا بالقبره كيف في صحيفه الاخبار صحيفه الوطن بالخط العريض التراب يقول لا يوجد حزب قبر رسول انت جماعة في جماعة الدكتور, يا الدكتور رسول انت مستعد؟ جماعه طوالف صفقوا لهم يا جماعه انت جاي الدكتور غالب يا ايمن الدكتور رسول ربنا يطولك رسول, رسول يا رسول يا قلبي بتقول ايه قال الدكتور غالب الدكتور غالب ما طيب خليك باين لك بعدين انا بحتلك مع الكلام ده الدكتور قالوا ما بقى اكل في النهايه ما هي عقيده جديده يعني الكلام ده بناه وفقا لعقيده المعتزله وكلام جديد قالوا كباه يجددوا بس يعني المعتزله الكافر تالله يمكن عذاب القبر جت تهابي بس ما قال المعتدل انكر عذاب القبر قال لا يوجد عذاب قبر ثاني سالته الطلق 110 جيت اقول له يقول لك لا ده مش تورج تورج عذاب ابي جدول تبقى في الطريقه ثاني تقول له فين هو مشيت لقدام ببربوك وهذا الشغلانه في الناس انت فاهم لكن احنا عندنا النصوص في عذاب بتقبر النصوص قالت في عذاب بتقبر كلا لو تعلمون علما يقين اليك انتم لما تهوننا تدخل الجحيم ثم وتستعي من النعيم قلت لي اهدافك قبر يا اخي انا بعتذر اتكلم عنه انكرت مجموعات اخرى طبعا ده المفترض يقولوا لكن ته ته اللي كلامهم مجموعه حزب التحرير بقياده النبهاني ده كان من تلاميذ حسن البنا فلسطيني تاريخه بتاع حزب التعنيف ده فلسطيني كان من جماعه البنا اختلف معه كوّله في حزب جديد تماما حزب التحرير واصل لحزبه في ان عذاب القبر ما في عيسى ما جاي نفس الكلام قال تراب زي ما جاء في الجريده اخ تراب يقول عيسى ما جاي لا جديش قال معص انت وصابر على كل حال دي مجموعات على حساب الاسلام ونحن عندنا بنناقش قضيه من قبل ان قبل اياتهم عذاب اليم في عذاب بتاع قبر جماعه حزب التحرير بيتكلموا لك على الخلافه وشايلينها على وسط ان الخلافه لا بد من الخلاف حزب التحرير ولايه السودان يعني عاد كولوا له خليفه وعنده خليفهين ووالي وال السودان ما معروف له بسلطه هاش فيلات البطار والله صحيح هاوس صار قالوا هذا العذاب في جماعه التصوفيه طبعا ديل قالوا ما في ناس القرى الجماعه قالوا هو في لكن في حاجات اذا عملتها الجماعه دي ما بيوكعوا عليه والله صحيح ناس القرى اصوب ده قال له هو في لكن في عمليه لو قلنا لك وعملت فيها ما بعزبه طيب قوله يا ابو رايد الكلام ده في الدوام بتاعه ده اتغرط انت كمان نتا بدغه وده بحق انه رمز من رموز التصوف لعبوا انت المكشف عن نفسه له اتباع لا يعلمون انهم الا الله كتب ابو رايد في الدوام بتاعه او في كتاب بقى ليك كلام مني والفناه بيت شيخ على فقه قصه بايخه جدا والله صحيح دا بيت الشعر فيه الـ الـ الـ الـ دا قال ده بيت الشاعر لانكر في ال ال البرع ده قبر قال ومقينه عند حفر قبره هذا قبر احمد اول فان صاحبه في القبر لا يعذب ده بيت الشاعر في القصيده بتاعت دلبيهماني والقصيده بعنوان احمد الطيب البشير يعني احمد الطيب بشير ده دخل السمانيه في البلد دي طريقه السمانيه جابه منه انت عارف تاريخها حتى فينا السمانيه معاك انت تاريخها اتدخلها في البلد دي احمد الطيب البشير اللي هو شيخ التبانيه باد بدري البرعي قبل ان يؤلف البيت تحت على الهامش قال وقد قال السيد احمد الطيب والله صاحب يعني لا قران لا حديث ودي اخي تستمع لنا قران يعني اذا عرفتم ان تحفروا قبر من فقولوا عند اول حفره هذا قبر احمد الطيب فان الملكين لا لا يسالاني ولا يعذب البرعي لا ضر الكلام ده شهر هي قال اي واحد الكلام صح ده قالوا وممكن وممكن كده عند حفر قبره هذا قبر احمد اولا احمد طيب فان صاحبه في القبر لا يعذب عشان كده الثمانيه لما يسلوب يرسوا جماحه يكون عذب ما تنسوا عاد الدور اللي تحفر هو الضربه انت اسمك علي هو قال بقول هذا قبر احمد ده اتكذب قصه فضل ده كده ما قلت مش ليك ده انت اسمك علي بيقولوا ده ده ابو احمد قال طوالي لما اسروك كان حاتب كلامه برا و كلامه ما طيب يقول جوب جوال اذا قالوا الجماعه يقولوا اوه تبع احمد مش كده تابع عويس وفوت يخلوا ده اللي بحرفولك يا عم ما لايكه رسلهم الله على تهوليه قال احمد يقول برا يلحن ويرقص الامه واذا اتكلمنا يقول لنا عاصم يا اخي ليه ما كنت تكلمت بالبراي كده انت ابقى ده براي ما كشفتك شنو انت دول لسه بتعكي سر ساي وتابع لما تبقى عندك هرباله وتبع بجيبك في اللون لما انت تقول كذا كذا عندك وده ما لهش دلد عليه ولا صوت لابد من الكشف عن ذيف اي عصا كل من يمثل العقيده بطبيه او يشين الاسلام باي وجه لابد للدعاه ان يكشفوا عن ذيفه بوضوح شديد وان يحذروا وده في مجال التبليغ قال ده نوع من انواع الجهاد قال لابد ان يذكر باسمه ده جهاد قال لك لابد وقرر كلام احمد بن عمل اسماء بيتكلم عن الاسماء طب ما ده الاصل قال لك الاصل في المساله ابن تيميه بيقول لك تذكر الاسباب بعد ذلك الا اذا ترتب على ذلك مفاضل بتقدر بتعديها لكن الاصل في شأن دعاه الدعاه, الدعاة الى البدع وضلال الاصل ان يكشف عن جذهم وان يحدد هناك دكلات متنوعه وذكر قال ذا الجهاد وذكر الادله على ذلك وذكر المقوله تحت احمد ان رجلا ساله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ورجل يتكلم في اهل البدع بيتكلم في اهل البدع باسماي مش بيتكلم في البدع بيتكلم اهل البدع الناس اللي بيتكلموا بيك وبدعهم فقال ان الذي يصوب انما يصوب نفسه ويقول ابدا هذا يعمل للاسلام فهذا ده كلام احمد قالوا له نصوص احمد ان محمد ما قال هذا كلام ابس فريدا هذا النقص بتاع صوفيه بكذبوا على الامه الاسلاميه انه دكه هات تراب قالوا ما في قالوا صوفيه قالوا في لكن بخالفك منه احمد طيب وده كله ضلال في النهايه ضلال هو انت كان كان قالوا اسم النبي عليه السلام بتمرق خليهوا احمد طيب ابعتوا ده لنا قول اسم ايهم افضل اسم النبي عليه السلام احمد طيب اذا انت ده انكذب ولا ده بيشرب عشان اتخرج من الملكان مش حنقول هذا قبر رسول محمد ابن عبد الله عليه السلام مش كان اولى نقول شويه معقوله الكده تكون معقوله لكن يبقى لا لا لا النبي عليه السلام للصحابه بقبل احمد طيب تتنجو من عذاب الملكين واللي بعث لنا يقول كل من يدخل الجنه الا من ابقى له وضيعها الرسول قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى اما العذاب بالاخير عذاب الاخره قد دلد عليه النصوص في اكثر من ايه بنواصل التوقف الى هذه عند هذا الحد في حديثنا من قبل ان ياتيهم عذاب اليم ونواصل اذا ما الله وفلاحهم صلى اللهم على محمد وعليكم